الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة وتم تسليم أما بعد أيضا والأخوات أحمد الله تعالى الذي يصر هذا اللقاء المتجدد معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه المجالة المباركة ممن تحفهم الملائكة وترشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي ليحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئ لا يصرف عنا سيئها إلا هو جل جلاله أي الإخوة الكرام كنا تكلمنا في خلال الدروس الماضية حول أهمية تطوير الذات وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مما يحرص على تعليمه أصحابه كيفية التعامل مع الناس الأخلاق الحسنة التي يستطيع بها المسلم أن يؤثر في غيره أي كان ذلك الغير سواء كان ذلك الغير مسلما أم كاثرا صديقا أم عدوا صغيراً أم كبيراً غنياً أم فقيراً إلى غير ذلك من أنواع الناس الذين يتعامل معهم الإنسان دائماً وذكرنا لكم أيضاً بالأمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع كل واحد من الناس تعاملاً يشعر معه ذلك الشخص أنه أحب الناس إلى رسول الناس صلى الله عليه وسلم من تلقيه بالبشاشة بالبشر التبسم في وجهه الليم في معاملته الكرم تحمل الأخطاء، الأخلاق التي مر بنا. من ولعله إن شاء الله سيمر بنا أيضا شيء من هذه الأخلاق ذكرنا لكم هذه المهارات وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه المهارات مع جميع الناس وأنه في الحقيقة هذه المهارات عندما يستعملها الشخص تعتبر متعة من المتعة فأنت تستعمل هذه المهارات مع من ينبغي أن تستمتع بها في تعاملك مع الناس أحياناً تستعمل مهارات اللين مع من تريد تعليمهم أحياناً كظم الغيظ مع من تريد إصلاحهم أحياناً تستعمل هذه المهارات مع الناس لكسب موجفهم أو لإصلاح أخلاقهم أو أحياناً لاتقاء أداهم يعني لما رجل يطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ائذنوا له ثم يقول بئس أخ العشيرة يعني هالرجل هذا بئس الرجل لا عنده أخلاق جيدة ولا عنده تعامل حسن لكن دخلوا مدامنا جاء عند البيت أدخلوا قال ائذنوا له ثم قال بئس أخو العشيرة دخل ذلك الرجل فهش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وبش وتلقاه بالبشر والبشاشه والبشاشة وجالسه وأعطاه الأخلاق حسنة حتى خرج ذلك الرجل فالتفت أحد الصحابة قال يا رسول الله أنت أول ما دخل الرجل أول ما طرق الباب قلت له بئس أخو العشيرة فلما طرق عليك الباب ودخل يا رسول الله هششت في وجهي وبششت ولا بالبشر يعني لماذا يا رسول الله يعني مقتضى انك ما تحب ان تعامله معاملة سيئة هذا اللي جرت عند الناس احيانا بعض الناس تلقاه ما يعامل جارة معاملة سيئة تقول ليش تقول لي اخي ما حبك طيب ولا ما تحبه تعامله بالسوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ان شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه او قال من ودعه الناس اتقاء فحشه معنى من وضعه الناس يعني شر الناس الذي إما أن يترك الناس مخالطة لاتقاء فحشه لأن خلطة سيئة مع الناس أو أن يعامله الناس معاملة حسنا لاتقاء فحشه يعني إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أودي عامله بالسوء حتى لا يتركني اتقاء المعاملة السيئة أو أنني عاملته بالمعاملة السيئة حتى أتقي شره لا يزيد في السوء في التعامل معي المقصود من هذا؟ أن هذه المهارة يستطيع الإنسان أن يعامل الناس بها حتى يكسبهم ويؤثر فيهم هذه المهارات ينبغي أن نتعامل بها مع جميع الناس سواء كان أولئك الناس يعني ممن نرجو منهم مصالح أو كانوا ممن لا نرجو منهم مصالح وذلك إذا كانت نية الإنسان عند عمله في هذه الأمور إذا كانت نيته صالحة نجد أنه يتعامل هذه بهذه المهارات الحسنة من تبسم ولين وحسن استقبال إلى غير ذلك يتعامل بها مع جميع الناس سواء كان يرجو منهم مسانح أو لا يرجو. النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً كان من أطيب الناس ريحا وأجمل الناس وجها وأجمل من كلام ترتب عيني وأحسن من كلام تلد النساء خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يعني لا يقول جابر بن سمرة. يقول نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المقمرة ونظرت إلى القمر فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرد بصر إلى القمر ثم أرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أجمل من القمر لاحظ هذا الرجل العظيم الملك على قومه الطيب في رائحته الرفيع في حسبه ونسبه يقبل فإذا راعي الغنم الإسكاء الإنسان البسيط العادي واقف يبيع بعض المتاع سمن وأقف ينادي عليها بيأخذ لك كم درهم ويذهب إلى أولاده أقبل صلى الله عليه وسلم من خلفه شوف التعامل الرائع حتى مع الفقراء ليس فقط مع الناس اللي لهم وجاها أقبل عليه الصلاة والسلام إليه ثم أمسكه من كتفيه من الخلف بقوة ظاهر لما شعر أن في واحد أمسكه من الخلف خشى أن يكون رجلا يريد أن يسرق المساعة خف حتى الآن نحيل في هالشهر كله أجمع المساعة حتى أبيعه وأجمع كم درهم لأولادي أنفق عليهم شهرا كاملا يأتي هالرجل يأخذ في لمحة بصر بدأ جاهر يحاول أن يدافع عن نفسه عن بضاعته بدأ يقول أرسلني أرسلني لما بدأ يقول أرسلني يعني فكني شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه المسكة ثم زاد الأمر عليه وقال من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ عبد؟ يعني هذا ما هو بايع متاعي بس بيبيعني أنا مع المتاع بعد والله بدأ يفك نفسه أرسلني أرسلني يلتفت على الناس الأصل أن الناس إذا واحد جاء متكوا واحد جثت بيأخذ متاعه الأصل الناس يتفاعلون يدافعون على أخيهم المسلم إذا تلفت عليهم ما واحد أقبل إليه تهم أن في الأمر سر التفت فإذا الذي يمسك به أطيب وأحفن وأجمل نفس وجدت على وجه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تطمئنب نفسه وتكن روعه وجعل يحاول أن يلصف كتفيه بكثفين النبي يعني قول امسكني اكثر بكثفين النبي صلى الله عليه وسلم مبسوط اللي ماسك النبي صلى الله عليه وسلم يرضى كو كثفاي بكثفين النبي صلى الله عليه وسلم تركه النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت زاهر قال يا رسول الله تبيعني تبيعني دعني دعني وانظر ما الذي يحدث دعني اذا والله تجدني كاسدا يا رسول الله بالله من يشتريني لا شكل جميل ولا عائلة رفيعة، ولا عندي أي أي مهارات تخصصية، لا ن ولا نجارا ولا من من بيشتريني راع غنم؟ ما هي الأرض كلها ناتر عن غنم؟ ضعني إذا والله تجدني كاسدا يا رسول الله، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال لكنك عند الله لست بكاسد أنت عند الله غالي. فالعبارة هذه تفعلها مع هذا الرجل. العادي اللي من عامة الناس ما استعملها والله مع واحد على مستوى رفيع لأجل أن يجذبه إلينا يستعملها مع هذا الرجل الذي يعني هو من المسلمين ومحب المسلمين لكن مع ذلك يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقربه إليه ما كان يفرق في التعاول بين أن يكون الذي أمامي غنيا أو أن يكون الذي أمامي فقيرا لماذا؟ لأنه كان في تعامله الحسن مع الناس يحسن النية أنت لما نقول لك تبسم تلطف أسكت عن الأذى حاول تتحمل إخوانك المسلمين لما نأمرك بمثل هذه المهارات والفنون في التعامل والإحلاق الحسنة نريدك أن تعتبرها تعبدا لله تعالى يعني كما تتعبد بصلاة الضحى كما تتعبد بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والصدقة نريدك أن تعد ابتسامتك قربه ورفك ولينك عباده تتعبد لله تعالى بذلك فلسكم تحفظون قوله صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك إيش صدقة هذه صدقة الكلمة الطيبة صدقة ما هو المذهب البراغماتي هو المذهب النفعي يسمونه بالانجليزي براغماتيزم يعني أنا إذا فأنتفع منك بابتسم أوصلك بسيارتي أعزمك بيتي بعض الأخوة لي أقام هناك فترة يقول لك إن الأب إذا أراد أن يرى ابنه يتفق معه أن يتقابل في محل القهوة في كوفي شوب. ثم يأتي هذا مع الابن ويشربان قهوة كل واحد يدفع دولار على النفسه ويقلعون الابن يقول ليش احاسب عن ابي انا مستفيد من الشيء ادفع دولار هذا النفسه ولا الغذيك ف من imposed ابي الاب كذلك يقول انا ليش ادفع عن الولد انا مستفيد من الشيء ادفع هذا بنفسي ولا في ولا اذا كان عند又 صديقة احسن ما ادفع فيها الولد انا مستفيد شيء لكن انت لما تدفع المال عن ابيك تعد هذا برا تدفع على الأخيك المسلم تعده كرما تؤجر عليه تدفع على أولادك تعده إنفاق عليهم تؤجر... تؤجر عليه لذلك شوف حتى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين من الضعفة كان يشعر أن حزنهم حزنة وأن ضيقهم ضيقه وأن فرحتهم هي فرحته في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يوما أقبل قوم من قبل مضر جاءوا من جهة نجد يمشون إلى المدينة أقبلوا يمشون على أقدامهم ما عندهم فلوس يشترون ابن أقبل يمشون على أقدامهم أقبل هؤلاء يقول راوي الحديث كانوا قد اجتابوا النمار وتعلق السيوء تدرون يا جماعة ايش معنا اجتابوا النمار يعني يأكلوا أحدهم قطعة قماش مربعة ثم يثقبها من نصفها طيب ثم يلبثها يخرج رأسه ويسدل الباقي على جسده تدري ما عن هذا؟ لأن ما عنده قيمة الابرة والخيط يقدر يقطعها ويفصلها توب ما عنده فمضطر حتى يسر عورته إنه يعمل هالطريقة يأخذها ويلبثها على جسمه وكانت الريح تأتي وتحرك القماش فتنكشف عوراتهم ما عندهم شيء ليس عنده عليهم أزر ليس عليهم عمائم ليس عليهم أرضية يقول قد يبسابوا النمار وتعلق السيوف الواحد معلق سيفه في رقبته يخشى لا يأتي أحد يعتد عليه ورصد الطريق أقبل فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد تغير وجهه انظر للرجل الذي يشعر أن معاناة المسلم لأمامه هي معاناة أول ما رآهم صلى الله عليه وسلم تغير وجهه أول ما رأى إخوانه المسلمين ثم ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن طال ودخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم يبحث عن شيء دخل البيت الأول يبحث يمين يسار يا جماعة طعام فلوس، لباس، أي شيء نطعم هؤلاء. بدأ بنفسه. ما وجد دخل البيت الثاني، بيت حصة، بيت ثوذا، بيت بيت. يدخل بيت بيت ما وجد شيئا. قرّد الى أصحابه رقلا من برط. ما. ماذا يفعل؟ بدأ بالحمد والصلاة على رسول الله وقرأ بعض الآيات. ثم قال تصدقوا قبل ان لا تصدقوا تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. ثم بدأ يبين لهم أنواع الصدقات يقترح تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من صاعي تمره تصدق رجل من صاحب بره وجعل يعدد الصدقات ما ترك شيئا حتى الأحبية حتى العمائم حتى الأزر عندك عمامتين جب واحدة عندك أحبية زايتة أحضرها إلينا أحنا نبيعها أو نفعل بها أي شيء حتى قال تصدق رجل ولو بشق تمره يعني إذا ما عندك في البيت إلا تمره سقها نصين. أحضر نصفها إلينا ونصف الثاني خده يقول راوي الحديث فقام رجل من الأنصار بصرة كانت كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت ناولها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المنبر. بيض الله وجهه طلع صرة فلوس يمكنها الصحابي ماخذها بيتاجر بي بها يمكن هذه تروس اللي هو مجمعها ما تدري مثل بعض الناس مثلا يملك خمتالاف ريال والعشرالاف ريال وحطها في المحفظة ناوي بعد الصلاة يذهب يشتري مثلا مكيفات للبيت يشتري كذا يدفع مقدم في سيارة مقدم في شجة بيسكنها تحمس مع الامام وطلع الفلوس وحطها بين يديه قامها الصحابي معه صرة فلوس ايش اللي جعلك تحضر صرة هالفلوس للمسجد يمكن عنده شغل بعد الصلاة يختص بهالفلوس. يمكن يعني اكيد ان كان محتاجه لشيء معين قام الرجل تزعها من نفط خذ يا رسول الله. ابتهج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبضها الناس لما رأوا هالرجل تصدق بتصرها اللي معه قام الناس إلى بيوتهم يقول فمن دي دينار ومن دي درهم ومن دي حذاء ومن دي إزار كل واحد يأخذ شيء ويضعه بدأ الصحابة يضعون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة يقول راوي الحديث حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين كوما من طعام وكوما من ثياب يقول حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم متهللا حتى كأنه فلقة من قمر اللهم صلوا وسلم على رسول الله شوف هل التعامل الرائع مع الآخرين وشعور صلى الله عليه وسلم بحاجة. لذلك شوف حتى هؤلاء ما حزن عليهم لأنهم أنسابه أو لأنهم ابناء عم وابناء صالح لا لأنه ما التقى بهم إلا مرة واحدة جاءوا وقت يسير ثم رجعوا إلى ديارهم ومع ذلك يهتموا بهم صلى الله عليه وسلم مثل هذا الاهتمام الرائع كان عليه الصلاة والسلام حتى مع النساء الضعيفات يتعامل صلى الله عليه وسلم أحسن التعامل قول بن سعلبة رضي الله تعالى عنها كان لها زوج وكان زوجها سريع الغضب أقبل يوم من الأيام زوجها فهو قال لها كلاما فلاحته لاحته الملاحه المشاجره المخاصمة من غير مثل أيدي فقط باللسان جعلت ترد عليه ويرد عليها وتعطيها ويعطيها وكلمة منه وكلمة منها حتى غضب وقال أنت علي كظهر أمي وطلع أنت علي كظهر أمي هم في السابق في الجاهلية يعتبرونها طلاقا لكن الآن في الإسلام هل معناها طلاق أم لا يحتاج المسألة إلى نظر رجع الرجل بعد قليل راضي ومبسوط اقترب منها يريد منها ما يريد الرجل من زوجته دفعته عن نفسها قال لماذا نزوجك يعني ابو عيالك من سنين مع بعض قالت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى هالكلمة الرجل في نفسه أن الكلمة عادية خلاص هذه أحكام في الجاهلية انتهينا منها الآن أحكام جديدة في الإسلام تقول فعاركني تقول فدفعته عني وغلبته ثم جمعت علي ثيابي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقت على النبي صلى الله عليه وسلم الباب قالت يا رسول الله أنا قد جعلت بطني لولده حواء وتدي لأولاده غذا وحجري فجأت تشتكي إلى النبي يا رسول الله تزوجني وأنا شابة ويتركني وأنا كبيرة ر... فاذكر يا رسول اللي فعل النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليها وليس عنده حكم شرعي يستطيع ان يحدثها به يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوحي اليه في شأنها شيء لا أخبرها به لكن ما ينطق عن الهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطي من عنده رب العالمين الذي يوحى اليه بالحكم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. جعلت مرة تكرر عليه تكرر تكرر طيب ما بيد شيء لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في قلبها المسكينه فكان يستمع اليها شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع خوله يشاركها مشاعرها هو بالنسبة له ما عنده مشكلة في أسرته أنا لا ظاهرت من زوجتي ولا طلقتها ما عندي أي مشكلة لكن المسكين بيتها الآن معرض للخراب. أنا أفكر بعقلها ما هو بعقلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستمع وهي تكرر ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم حلال فهمنا فتجي فهمنا ما جاني وحي انتظري لا لا تشتكي تشتكي تشتكي تشتكي تقول حتى نزل الواحد عليه صلى الله عليه وسلم وإذا به في سورة المجادرة قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إلى آخر الآيات في ذلك شوف اتماع إليها يوم ثاني يمشي صلى الله عليه وسلم كما في مسنبي أحمد مع عدي بن حاتم عدي بن حاتم ملك ابن ملك ما هو إنسان عادي عدي ابن حاتم الطال يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأثناء وهما يمشيان إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بمرأة ضعيفة تؤشر للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يا رسول الله لي إليك حاجة لي إليك حاجة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا فاضي لها ومعي ملك من الملوك ما بعد أسلم وأنا الآن أريد أن أدخله في الإسلام وهذه الآن تكلمني أيها خلاص أبو بكر شوف موضوعها عمر لا هي تبغي أنت يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم وما رسلناك إلا رحمة العالمين لا نبغي أن فترك النبي صلى الله عليه وسلم عبيا وأقبل إليها قال ما حاجتك جاءت تخبره وأحيانا الحاجات تكون ليست بشيء يعني ليست مهمك كثيرا مرة من المرات امرأة يا جارية يا رسول الله نعم حاجة أيش الحاجة قالت يا رسول الله أنا أنا يعني أمه مملوكة عند فلان ويتعبونني في شغل البيت أريدك تذهب معي إلى البيت هناك وتتواستطل عندهم أنهم يخففون عني شغل البيت فالله والنبي صلى الله عليه وسلم فاضي يا جماعة يذهب معها إلى بيتهم في طرف المدينة حتى يقول لهم لا تخلونها تكنس دائما وتغسل ساعدوها طيب ويرجع هو طاضي لكن مع ذلك وإنك لعن طرق عظيم يذهب معها يقول هذه يدي بيدك يذهبي بي إلى أي طرف المدينة ويذهب بها صلى الله عليه وسلم يقضي لها ما تريد ثم يرجع عليه الصلاة والسلام التعامل الرائع حتى مع هذه المرأة الضعيفة المسكينة حتى في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الصغار كان عليه الصلاة والسلام يتعامل تعاملا راقيا جدا مع هؤلاء الصغار خذ مثالا على ذلك في أثناء عودته صلى الله عليه وسلم من المعارك كان يستقبله الناس ومن ضمن الناس الذين يستقبلون كان الصغار يأتون يستقبلون آباءهم يستقبلون إخوانهم فكان الصحابة إذا رأوا الصغار يستقبلونهم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإركابهم معهم ركب عيالك معك ركب تعال يا شاطر اركب معي تعال من خسن التعامل معهم حتى رجع صلى الله عليه وسلم مرة من بعض الغزوات فخرج في استقباله الناس ومن ضمنهم الصغار ومن بينهم عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قتل في مؤته وأبناؤه صغار. وأبناؤه مساكين يعني ما يعرف ليس لهم أقارب في المدينة يعني قريبين جدا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويرحمهم أول ما رأى عبد الله قال أعطوني أبناء جعفر أعطني وحملهم معه شوف هذا من حسن تعامله في يوم آخر كما في عند دار رضي الله وغيرهما من حديث ابن أبي ليلى يقول كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأقبل الحسن أو الحسين هم كانوا في السابق لشدة الفقر رجالهم لا يكادون أن يجدوا ما لم يشترون به ثراويل يلبسونها كان الواحد منهم ما يجد إلا قطعة قماش لأنه لما يكون عند القطعة واحدة قماش لا يمكن تختار أحطها على عورتي ولا أحطها على كتفي. لازم تحطها على عورتي تجعلها إزار ماذي كلام لكن كان الغني منهم هو الذي عنده يعني قطعتان من القماش اللي مسكين ما عندها لقطعة واحدة قماش يلفها على عورته يجعلها إدارا وصدره وظهره مكشو يكون مكشوفا حتى إنه في الحديث الصحيح لما أقبلت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها له يقول فصعد فيها البصرة وخفضوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رهد فيها ما يريد يتزوجها قال واحد من الصعابة يا رسول الله زوجنيها أنا يا رسول الله أريد أن تزوجها زوجنيها يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فما تصدقها عندك صداق تعطيها عندك مهر تعطيها الرسول المسكين فاجأ به السؤال التفت يمين يسار ما معه ولا جره ما معه الشيء قالها اعطيها اذاري يقول راوي الحديث ولم يكن عليه رداء يقول راوي الحديث ولم يكن عليه رداء لأن الفقير حتى رداء ما عليه رداء يقول فقال صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها اذارك بقيت من غير اذار افرض انك اعطيتها اذارك وانت ماذا تفعل؟ تقعد كذا عاري يعني ما عندك شيء أكيد بتقول رجعي لي زاري حتى ألبسه سكت الرجل المسكين فقال الله صلى الله عليه وسلم كم معك من القرآن كم تحفظ من القرآن قال أحفظ كذا وكذا وعد سورتين أو ثلاث قال زوجتك ها بما معك من القرآن يزينها هالمهر يا جماعة والله أنتم تنزل حلقات القرآن لو المار هذا يمشي الآن أقبل الحسن أو الحسين عليه إزار يسر عورته وليس عليه تحت الإزار طراويل ما مع الشيء يعني جاي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على صدره كان مفتجعا. كان مقتجعا وضعه على صدره وتعلم الواحد إذا افتجع يعني قد يسقط رجاؤه من على منكبي ويكون صدره مكشوفا لكن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعني فضحك الصغير صغير وضع على صدره هكذا طبعا وحتى يجلس على الصدر لا بد أن يفتحه رجلين، لما تدحى الرجلين ينحصر الإزار في الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مع ضحكتين ثلاث أربعة انبسط الصغير وأخذ يضحك يضحك يضحك ثم بال اول ما بال يقول ابن ابي ليلى فقفز لأبعده عن بطن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا بطن النبي صلى الله عليه وسلم. بال يا جماعة ما هو ما هو بلعاب نضحك يطلع عليه. بال يقول فقفز يبعده عن بطن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذا الصغير مبسوط وفرحان قاعد يلعب و... وما يعطل خروج البول ما يدري يعني ما يدري إنه غلط لو تيدري كان, كان سهب إلى يعني مكان آخر ما ما هو على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فأنت يعني تقطع عليه رحكة هو مبسوط والبول خلاص أطابني أطابني يعني اللي يغسل البول القليل بيغسل البول كثير ما فيها فرق يقول فقفلت لبعده عن بطل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا لا تقطع عليه بولة لا تفزع ولدي لا تفزع ولدي اتركه والصغير يضحك حتى انتهى من بولة فابعده النبي صلى الله عليه وسلم وقام بنفسه صلى الله عليه وسلم وغسل عنه البول وانتهى والصغير فرحان باللعبة بالله عليك الان لو رجعت الى بيتك ثم بعدين جاءك واحد من عيالك الصغار بابا بابا بقيتانا حمودي تعال تعال تعال تعال وجاك ابو سنة وثمانية شهور ولا سنة وثمانية شهور اول ما حملته ما اقول لطخك بالبول والغاقص لا ما هو عليه حقابة لا حملته فشممت منه رائحة سيئة هل بتكمل القبلة له يا شاطر شلونك بابا بتخطه على الارض ولا اول ما تقول بقول مم. الله يخيس يخيص ام من جابك يخيص ابون جابك بعد وتحطى وتحط على الأرض انجل علمك الله يكفع ورعا ما غيرت حضار تقاعد الولد لا يا أخي الولد مسكين ما يفهم ليش ليش يسهم وشي طيب انا وش سويت انا فرحان بك الآن هذه الدفعة التي ندفعها أحيانا في صدور أولادنا وهم مقبلون علينا هذه في كثير من الأحيان تخدم ما بيننا وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصغار كان يستمع إليهم يستمع إليهم يا جماعة احنا مشكلتنا أننا ما نستمع إلى, إلى أولادنا وبالتالي ينشأ الولد من منكم من منكم يا جماعة يقدر يسولف مع أبيه الآن وأنتم كبار يقدر يسولف مع أبيه بانطلاق من منكم فعلا يستطيع الآن أنه أجلس سولف مع أبي سوالي في الشباب اللي أنا طلعت معهم وهم رحنا وغرزنا مرة وما وكذا وكذا من منكم يستطيع فعلا أنه يسولف بانطلاق مع أبيه يرفع يده أنا ترى من رافعيدي لأشجعكم ولا أنا ما أستطيع طيح بقولكم بات شوي ليس ايك انا يجلبني من اول ليش يا جماعة لان اباءنا المشكلة ما يمارسون معنا فن الاستماع تلقاك احيانا وانت صغير تجي تقول، بابا هوا اليوم في المدرسة لما جيت وتلقى في السوق يقول لك اي اي, اي. بعدين فجأة الا اليوم الخبز اللي انجبته وانجبته يكلم اخوك بها الدرجة انا سالف يعني ما يستمع لها ولا تلقاك انت قاعد هو قاعد في المجلس عند التلفزيون وتجي أنت وأنت صغير بابا اليوم قال للأستاذ إذا بغيت تروح يقول إيه يا خارج عطر الجريدة اللي حطار الصندوق قومي يناظر الجريدة فتجد أنك أنت من البداية وأنت صغير كلما أردت أن تقول كلمة كأنه يضع يده على فن كأنه يغلق وأحيانا بعض الكلام إذا لم يستمع يعني ينفجر الإنسان منه كما ذكر في بعض كتب الأدب قالوا إن ابنين من أبناء عبد الملك بن مروان جلس في مجلس فأظنهم قالوا يزيد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك إذا ما وهم فكان أحدهما أك أكبر من الآخر أظنه سليمان أو يزيد المهم فالكبير تكلم على الصغير بكلمة زارحة فأراد الصغير أن يرد عليه كان موجود عمر بن عبد العزيز فقفز عمر فهذا مشكلة حاجة موجودة قفز عمر وضع يده على ثمه قبل لا يسئل عمر خليفة. وضع يده على فمه. قال سألتك بالله لا ترد. الرجل هذا هذاك ينفجر. يقول عليها الكلمة قدام الناس. يبغى يتكلم. قال سألتك وضع يده على فمه. وضعها على فمه. لا تتكلم. فسكت. قال تقتلني. تذبحني كده لما خليتني رد. اقتلني. قال سألتك بالله لا ترد عنه. يقول فمات من ليلته. يقول لم تزل. عسلت في صدره ومات بالليلة احيانا اذا ما عطيتني فرصة تستمع اليه تجهرني اخي عطني وجه اخي يستمع اليه فكذلك الصغار النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع اليهم كان يستمع اليهم انت الان لما تأتي مثلا يجيك واحد من اخوانك اليوم اليوم عندنا في الحلقة ازلين تهاوشو استمع اليه مهارات استماع لا بالله يو الله صحيح سبحان الله طيب وبعدين يو الله من اكبر من الثاني. بين له ان القصة مهمة عندي لذلك انا قاعد استغطل منك انت بلا يشعر ان القصة تابعة لذلك حتى احيانا حتى مع ابنائنا يعني يتوقع عدد من الاخوة ابنائهم يمكن في اولى ابتدائي ثاني ابتدائي يمكن اكبر من ذلك يعني بعض الاخوة لا فاضل الحاضرين معنا استمع الى اولادك جاء ولدك وعطاك اي قصة ولا بنتك اليوم بابا, بابا المؤلمة قالت لي استمع حتى لو كانت القصة تابعة فل الولد يشعر فعلا انه إن مهمة لا انك اذا كنت راكب سيارة بس ام العيال او بعبارة ان اخرى المعذبة يقول واحد من الاخوة المصريين كان يشتغل هنا وراجع الى بلده قالوا لي ايش اكبر فائدة سفتها من السعودية قال والله احسن فائدة خرجت بها من مملكة انهم يسمون القوذة معذبة <تصفيق> يقول صدق معذبة <تصفيق> معذبة يعني معذبة فأحياناً أنت جالس والمعذبة جنبي. بتلقاها تقول لها سالفة، تقول لها مثلا أنت كنت طالع مع بعض الشباب وسبحان الله مرينا على حادث. يصير ولدك وراء، ولدك ماذا يفعل عادةً؟ ماذا يفعل؟ بتبدأ تقدم تقدم وتحط دينك كده يبدأ يسمع. الأم مش تقول له دائماً: هيك العمرا، هيك تسمع تواليفنا. الله أكبر السالفة اللي فيها عواطف وأحاسيس ومشاعر. <تصفيق> قصة حادث مليانين الدم. ليه تسمعهم؟ ليش؟, ليش تعملين قضية على هذا فلا بد من الانصاف اليهم السلام عليهم ما اجمل لواحد مر على شباب على اولاد صغار السلام عليكم يا شباب كيف الحال طيبين وامش حتى بكرة لما تمروا تقول اطلعوا صلوا يطلعون يصلون لما تمروا يلعبون يلعبوا تقول يا شباب ترى اذن عاد يلا الصلاة يطلعون معك يصلون لما تكون الحبل اللي بينك وبينهم موصول لكن لما تصير تمر داين لا يمكن تضرب بوري واستلم وتبتتم بعدين فجأة قلت تطلع قد فلا يستمعون اليك ولا يستجيبون لك. أنت بن مالك كان عنده أخ صغير اسمه أبو عمير فكان أبو عمير عنده طير يلعب به فما الطير يقول أنت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأخي كان يمر بأخي فإذا رآه قال يا أبا عمير ما فعلن غير ما فعله نغير أنه نغير عن عصفور الصغير ما مات يا رسول الله يعني بالله عليكم مشكلة النغير غير اللي مات إلى هالدرجة مهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصغير عن طيره لهالدرجة مهمة هي مهمة بالنسبة للصغير هي قضية أمة بالنسبة له أنه يموت عصفورا اللي هو يربيه صار لسبعين ثلاثم هذه قضية أمة بالنسبة له لكن المشكلة أننا أحيانا لا نعي هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يدري أن أصفورك مهم عندك هاوش أخبار أصفورك يا أبا عمير ما أفعل أن نغير يا رسول الله ولم يروي لنا أنت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له لما أجابها الكلمة لكن لعله أجابه صلى الله عليه وسلم بكلام لي هي جميل يسر به عنها في نفسه محمود بن الربيع كما في البخاري يقول وذكرها أهل العلم تشهد بها في تحمل الصغير تحملها الرواية يعني يقول محمود بن الربيع عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجسا مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين إيش معنى مجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى كما يشراح هذه كان يتوضى وجاء أبو خمس سنين هذا ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضى وإيش он иiego طفل صغ不同 أبو خمس سنين فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطرة من ماء جعلها في فمه ثم التفت إليه ومجه في وجهه وانتصات وقام يضحك طيب هل يناسب أن تفعلوها اليوم؟ من ذلك تطبيق السنة جزاك الله خيرا <تصفيق> هل يناسب؟ وخلصت السنة ما بقى لهذه؟ ها هل يناسب؟ مثل اللي يروح يتزوج ثانية يقول لحرمته ليش؟ يقول يا أختي السنة الله يجزاك خيرا الله أكبر عليك يا سنة يعني هل يناسب الآن أنك مثلا في المسجد في مواضي المسجد توضع شبك ثلاثة عيال صغار داخلين بتوضون هل يناسب كذا تأخذ ما أتك عندهم تعطيهم كل واحد تعطيه كذا في وجهه مجه هل يناسب طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها معه شوفوا يا جماعة في بعض ال ال الأشياء تليق أن تخرج من أشخاص ولا تليق أن تخرج من آخرين تليق تخرج من أشخاص ولا تليق أن تخرج من آخرين يعني أنا أعطيك أعطيكم مثالا أفرض أنك أنت توضف مواضنة مثلا وبعدين هو أنت توضى ما دريت إلا واحد كذا كان يتوضى جنبك ما تدري منه ماذا مثلا غطرته وضعه يمين ويسار ما تدري منه ويتوضى ويتوضى في أمان الله ما دريته هو خالص إلا خد شوية ماء في يده أو الماء يده مبلولة وكذا ونسر الماء على وجهك فرضا ونظرت إليه فإذا هو مثلا دكتور يدرسكم في الجامعة وعلاقته بكم شلوا ويحب الطلاب ويحبونه مثلا ولا فرضا مدرسك في الحلقة قديمًا وانت تحبه ورجل اهتضل عليك بعد الله ولا واحد عمك وتوك خاطب بنته هذا مثال احسن من اللي قبل تتسركك من ملتزم وحلقة تعفير عمك وانت خاطب ولا مخطط تتخطب بنته وجاء وخذ هذا الماء وحطه في وجهك بالله ضاحك تضاحك ومبسوط تنحرك في العالم تلقاك في بتضحك يا عم والله انك خبيب دم ما شاء الله عليكم بنتك خب دم منك الله بنتي لا ما بنتك اكفد انت كل ذريتك خبيبين دم وتنبسط لكن لو ان الحركة هذه وانت خلصت جام واحد كذا في وجهك يوم انتفت الا مثلا ارضا واحد يعني ما ودي اضرب نساء لكن لا انتفت اليه ليس له اي مركز عند الناس ليس له اي تأثير ما تعرفه ولا يعرفك اول مرة يشوفه في حياته خذ موية كذا طيك في وجهك هل ترضى؟ ما, ما ترضاها من فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يمج في وجه محمود بن الربيع يختلف عن غيره شرف لك يا محمود من النبي صلى الله عليه وسلم مثلك انت الان لو شيخ من المشايخ طرزا وجاء عنده واحد صغير طفل صغير وهالشيخ محبوب عندهم وله تأثير عليهم وآباؤهم يحبون وإخوانهم وإلى آخرة وجاء أصغيره وقاعد يتوضى الشيخ وقام الشيخ وضع في فمه ومجه عليه تجد أنه قد يقبلها من في كثير من الأحيان ويضحى في رح يعلّم أم ما ماما الشيخ فعل كذا لكن لا يقبلها من غيره يمغي أن لمثل لمثل هذه المسائل عند التعامل مع الآخرين حتى مع الكفار كان عليه الصلاة والسلام يتعامل بأحسن التعامل كان يملكهم صلى الله عليه وسلم بأخلافه ذكرت لكم قبل درسين قصته عليه الصلاة والسلام مع عتبة إبن ربيعة اللي هو إيش كنيته أبو الوليد لما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم أقبل إليه عتبة وقال يا محمد برق جماعتنا شتت شملنا تريد مال تريد كذا فالأخير بدأ يقل أدبه ويقول لإن كانك مجنون إن كان بك كذا عالجناه وفعلنا وبدأ يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لطيف معه أفرج يا أبو الوليد اسمع مني يحديث يا آخر يأتي له أبو عمروان بن فصيح الذي فصيح بن المنذر القزاعي كما ذكر أبي فيه أسمع الصفات وهو في المسند يعني في المسند أحمد لما أقبل وقال نفس الكلام فرقت جماعتنا شتت شملنا تريد مال تريد كلا انتهى من كلامه فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال يا أبو عمروان قال ما تريد قال أفرغ تهيت من كلام. قال نعم قال تعجب لي عما أسألك عم أنا عندي كم سؤالة بسأله سأل عما بدالك قال كم إلها أن تعبد قال أعبد سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال فإذا هلك المال من تدعو قال الذي في السماء قال فإذا انتنع الزرع من تدعو إذا انقطع القطر من تدعو إذا جاء العيال من تدعو أو كما جاء في الحديث هدذر يقول أدعو الذي في السماء أدعو الذي في الس هالنقاش اللطيف في الأخير قال له أسلم أعلمك, أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ثم أسلم وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي وقيني شح نفسي. مرى صلى الله عليه وسلم يوما برجلين اثناء من الصحابة هذا ذاهب وهذا راجع فواحد الصفة على الثاني كيف الحالة صحيح كيف الصحة يسؤلفون مع بعض وهما على بعيريهما هذا على بعيره وهذا على بعيره فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالنزول تبغى تسولف تتكلم انزل على الأرض ما هو على ظهر البعير ونها أن تتخذ الدواب كراسي يعني هذا ما هو كرسي واقف جالس على ظهره مسكين وتثولف مع أنه جنبك نصف ساعة لا تبغى تسولف انزل على الأرض ارحم البعير اللي أنت راكب عليه كيف يجمع حسن التعامل حتى مع الحيوانات ليس فقط مع الأوادب حتى مع الحيوانات الحديث الآخر نهى صلى الله عليه وسلم عن الوسم اي بالوجه ليش احتراما للدابعة الوسم هي علامة تجعل على الدابعة الان لما يصير عندك انت خمسة من الابل وهذا عنده عشرة من الابل هذا عنده خمستاش هذا عنده سبعة هذا عنده الى اخره وتجتمع في المرعى انت ما تستطيع ان تفرق ابلك عن ابل غيرك يعني ما يبسي يراس عليها لوحات أو ما تقدر تفرقها فكيف كان العرب السابق يفرقون ابلهم كانوا يضعون وثما يأتي مثلا بحديدة على النار وفي جنب البعير يضع رمز معين ضرب او دائرة وفتها خط او نقطة كذا ثلاثة اربع نقاط جنب بعض اهم شيء يضع وسم معين فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه قال سبغة تضع وسم كوي علامه لا تضع في وجه النافة احترمها ضع في اي منطقة اخرى من جسمها لذلك حتى قال اذا اراد اذا ذبح احدكم ف إذا إذا بحسن فحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليريح ذبيحته، بالله في احترام أكثر للذبيحة من كذا. يقول يا جماعة تعامل تعامل حسن مع الزبائح، أنت تبغى تذبحها؟ لا تبدأ تعذبها، لا. إذا أخذته حد الشفرة بسرعة شبهت لنا الله أكبر وانتهى. ونها أن تذبح الشات وأختها تنظر إليها. يا أخي احترام الحيوانات يا جماعة. تبغى تزبح الشافة تزبحها وأختها تنظر إليها نها أن تحد شفرتك مرى النبي صلى الله عليه وسلم يوما برجل قد أضجع شافا ووضع رجله على صفحة عنقها يمسكها يعني حتى ما تهرب وهو يحد الشفرة وهي تلحظ إليه ببصرها مسكين رافع عينها عليه وهو يحدها الشفرة وهي تناظرة تدر أنها تنزبح بعد شوي فذجره النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريد أن تميتها موتات؟ هل تبغى تقتلها عدة قتلات أتريد أن تميتها موتات هل لا حددت شفرتك قبل أن تبجعها يا جماعة إذا كان هذا تعامل الذي يأمر به مع الحيوانات مع الجوار فما بالك بالتعامل مع الإنسان في حديث جاري بالمسند لما جاء مجموعة من الكفار يوما وغزوا أطراف المدينة وسرقوا دوابا وسرقوا من ضمن الدواب التي سرقوها القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا ونهبوها وكان هناك امرأة مسلمة طرع الغنم فأقبلوا وأخذوها مع مع السرقة مدام احنا تركنا خلاص يعني خذ هذه معها فمضوا المرأة المسلمة ضايق صدرها طيب الآن يعني ماذا سيفعلون بيه إذا وصلناها حولي أعداء للمسلمين ماذا سيفعلون في أسماء الطريق نزلوا موطنا ليناموا والمسلمة مربوطة مسكينة ما تدري ماذا سيفعلون بها إذا وصلوا فحاولت تفك نفسها ما جاءها النوم تفك نفسها تفك نفسها حتى ما فكت نفسها تبغى الآن ترجع إلى المدينة رجوعها إلى المدينة مشكلة ترجع مشي يعني لن, لن, لن تقفع لها مسافة يسيرة إلا وهم استيقظوا من منامهم وقفضوا عليها طيب يا جماعة كيف لا بد لي من دابة خيل صح أركب خيل بعير ممكن البعير يسرع قليلا ويتحمل المشي الطويل يعني خاصة مرأة مضطربة يمكن يعني حتى المشي ما تقدر تمشي زين ف... وقد تضيع في الطريق فأقبلت إلى الأدل تريد منها بعيرا تركبه حتى تصل إلى المدينة فكلما اقبلت على البعر الابل معتلة يعني مربوطة بالعقال مربوطة اسلامها او ايديها فاقبلت كلما جاءت الى بعير لتحل عقاله رغى باعلى صوته ليل وكلش هجود والصوت ما في صوت والبعير يحس هل يحركه رغى باعلى صوته تركت تركت خافت جاءت الى البعير الثاني حركت البعير الثاني حركت فرغى بأعلى طواف لما رغى تركته أقبلت إلى البعير الثالث حركت رغى والله مشكلة تقول حتى وصلت إلى القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ناقة هينة لينة أقبلت إلى القصواء حركت رأسها حركت جنبها حركت سناح حر أمير صاف القصواء سكتها والله زين حلت العقال والقصوى سافته اقبلت المرأة وجلست ركبت على ارتحلت القصوى ركبت على ظهرها القصوى على طول قامت توجهت المدينة وركبت الى المدينة أوه. هذا اللي تبغاه المرأة فمن شدة الفرح قالت اللهم ان لك علي عهد ان انجيتني عليها ان انحرها ولا قوة إلا بالله أنزل حريها القصوى طبعا ما فهمت شيء ما وصلوا إلى المدينة ذهبت المرأة نزلت عند أهلها أقبلوا الصحابة القصوى طبعا الصحابة فريحوا بالقصوى من جهة أنها تعتبر خيط لأجل معرفة بقية الموضوع هؤلاء أقبلوا سرقوا هربوا طيب من وين جاءوا من يمين أو شمال أو شرق أو غرب ما يدرون دام القصواء رجعت معناه عندنا الآن أول خط ممكن اللي جاء بالقصواء يخبرنا أين ذهبوا أقبلت المرأة يا رسول الله رد علي القصواء أرد عليك القصواء هي للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إني قد نذرت لله إن أنجان عليها أن أنحرها فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جزي فيها بئس ما جزي فيها أن أنجات الله عليها أن تنحريها ها جزاء ها لاحظ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اي حيوان ابد انحرها وتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين لا لا ولا, ولا قال صلى الله عليه وسلم مكفري عن نذرك بس لا بيّن لا لا هذا التعامل ما يصلح بئس ما جزي فيها لاحظ وفاء حتى للحيوانات الجزاء الجزاء يكون على امر انتعلق وجزاء حتى للحيوان قال بئس ما جزي فيها الأنجات الله عليها أن الحريها إنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما لا يملك ابن آدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عند قبلة المسجد في جذع كان يخطب الجمعة يخطب أيها المسلمون ويخطب إلى تعب اتكأ بيده على الجذع يريح شوي فإذا ارتاح أبعد يده وكمل الخطبة تعد مرة ثانية اتكى بيده على الجدار. ثم يبعد اتكى المسجد فيه رجال وفي الخلف نساء رأتهم رأى من الأنصار أقبلت لنبي صلى الله عندها اقتراح يا رسول الله أشوف هذا يا جماعي يسمونه روح المبادرة أنت عندك قدرات طلعها أنا ترى أقدر أتوي كذا تحتاجونني أنا ترى خطي جيد تحتاجونني أنا عندي قدرة على أثناء تحتاجونني أنا عندي وقتراح تبغوني افعل كذا ترى عندي لغة انجليزية جيدة يحتاجوني يا مكتب الدعوة عندي لغة فرنسية او لغة المانية انا عندي قدرة على الترجمة يحتاجوني عندي قدرة اضلعها يا اخي اقبلت المرأة يا رسول الله قال نعم قالت ان لي غلاما نجارا انا عندي غلام نجار فهل امره فيسمع لك منبرا ممكن يسمع لك منبر اتأل الوقت تأقف كذا وستكع على جدع نخله منبر يا رسول الله تقف عليه قال صلى الله عليه وسلم مريهي إن شئت ما في مانع تبغين تسوي منبر تسوي منبر نضت المرأة وقالت لغلام جاء وصنع منبر وضعت في قبلة النسجد أقبل صلى الله عليه وسلم خطبة ثانية خطبة ثانية التي بعدها أقبل الله والله منبر جاء صلى الله عليه وسلم ورقى المنبار الآن منبر بدل ما كان يقف وجدع نخله منبر وقف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس قام بلال يؤذن يقول راوي الحديث فسمع فسمعنا بكاء كبكاء الصبي صحابي تلفتون في المسجد ما في صغار يبكون عجيب من وين هالبكاء أنت ابن آل لو تسمعون بكاء صبي فجاءنا انتلفت عجيب من وين من اللي يصيح يا جماعة غريب صحابة يوم جمعة وبعدين يعني الوضع خافت ما في مكيفات ما في إزعاج عجيب يا جماعة من اللي يبكي يتلفتون يقول فصار يعني زاد البكاء حتى سمعنا خوارا كخوار الثور بدأ يشهد يشهد الصوت عالي الصحابة يتلفتون من وين هالصوت يمين يسار يقول فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره توجه للجدع صاحبه الأول اللي هو كان يتكأ عليه جمع والجدع كان يجد يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الجمع يقول أنا نظرت للجدع فإذا هو يبكي الصوت على عمل الجدع حتى كاد ينشق يقول فأقبل صلى الله عليه وسلم وضمه بين يديه فجعل الجدع يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت ثم ألقى النبي صلى الله عليه وآله وقال بكى بكى لما فقد من الذكر ولو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة بكى لما فقد هذا الذكر اللي هو يسمع كل جمعة بجانبه ولو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال. لا يهدي لتحسينها الله اللهم وطرب عنا في لا يطرب عنا في أهله أنت ذا الجلال والإكرام. هذا الله تعالى على سبحانك هذا السائل يقول إذا واجهت شخص متكبرا كيف تتعامل معه؟ يكون حب الناس فيه. التعامل مع المتكبر حقيقة أحيانا يحتاج إلى فن خاص. أنت خذ قاعدة. تعامل مع جميع الناس بحسن خلق. بحسن خلق. لكن أهم شيء أن لا تتذلل له، يعني ليه مشكلة؟ أنا ممكن أتعامل معك حتى جب لي أكثر من تكبرا، لكن أنا لن أتكبر عليه، لكن لن أتذلل له، يعني هو مثل الشيء كنفسي قلت كيف الحال؟ أرد خير، الحمد لله. تكبر شايف نفسه بلاش أقول له كيف الصحة وحن نحبك ويا أخي من زمان أبغى شو؟ كنت تزيد الرجال كبر، لا عملت تعامل رسمي، أتاكم بخير شلون الأولاد طيبين، الحمد لله بخير طيبين الله يسلم. خلاص أنت أجلس. مدام هو نفسي شايف نفسه عليك اجل لكن غيره من الناس ممكن انك تبدأ تفتح معه مجال يقول يا شيخ ما حكم شراء الجوال في سن مذكره وما فائدته والله يا جماعة مشكلة الجوال اعطاءه للصغار مشكلة انا من محبتي لكم حيان الواحد يقضي ما في صدره انا متاوش مع ولدي عبد الرحمن في سادس الان يبغى جوال أنا مقتنع تماما أنه دنيا يستفيد من الجوال وش تنظر بالجوال فكرة يعني المهم جدا أنك اللي لازم ما تنسل بجوالك لكن أحيانا يعني إذا كان يجلس مع أصدقاء كلهم بجواله عيال عمه كلهم بجواله عيال خالق كلهم بجواله ويجلس كذا هم يرسلوا لبعض رسائل يكلمون بعض وهجان ألا تشعر أنه مسكين صراحة يعني يعطوني رأيكم يعني فأحيانا قد تراعي أشياء أخرى بناء على حتى لو قتمت المقتنع لأنه ما يفهمه مسألة يا ولدي أنت أكبر منهم الواحد الرجال يعتز بعقله دينه ما هو بيعتزب جواله أنت رج... ما يفهمه أشياء أنا السادسة في داية ابو 11 سنة يتعطيني محاضرة يفهم ابو 40 فأحيانا قد يضطر أنا ما بعد جبل جوال لكن قد يضطر أحيانا إلى المجاملة بمثل هالمسائل إذا كان يعني يقول يا شيخ أنا عصبي وما عندي أسلوب بالكلام تنصحني بماذا أنصحك يا أخي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر بالتصبر إنما الحلم بالتحلم تدرب نفسك يا إذا غضب أحدكم فليسكت فليجلس فليتوضع فليصلي ركعتين فليقول أهدنا مشتر رجيم هل يوجد كتاب خاص يتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب اسمه الشمائل المحمدية للترمذي وفي مختصر لها حققه الألباني رحمه الله ورحمه السرملي جيد يعني ممكن الاستفادة الشيخ أحيانا بعض الناس يقول لك معك جوال يعني كأني يبغى يستعمله فإذا عطيت يا أخذه وهرب هل يجب أن أكتب ويقول ليس معي جوال أو جوالي مقطوع كنت يعني تكاد أن تجزم بأنها يعني سيسرقها أو أنها بيطول في المكالمة ما يراعي ذلك سيمكن أن توري يعني الجوال مثلا في مخباتي في الإسراء حطيتك على مخواتك لي منقول مم... والله ما لقيت الجوان وانت تقصد ايش تقصد؟ تقصد ما لقيته في جيبي؟ ثورية؟ لذلك يقولون ان الإمام محمد كان مرة جالس وعنده طلابه فأقبل الرجل من من عند السلطان أو كذا قالوا كان يريد المروزي يريد الإمام المروزي محمد بن نصر العالم يقول فبس ما كان عندك ليه؟ كان من طلاب الإمام محمد. فقال أفيكم المروزي؟ طلاب كتبو. فرفع الإمام أحمد يده تهيأ ال يعني كأنه يقول كأني يشير يعني اشبيك وجعل يقول المروزي هنا ويشير لأصبعه سبابة اليمنى في بطن كفي يده اليسرى ويضربها مرارا. يقول المروزي هنا وما يفعل المروزي هنا لا لا أمروزي ليس هنا ليس هنا. هو يقصد وعين ليس هنا ليس في كفي. قل كنت في جلسة فقمت بمدح أحد الشباب فأخذ السراب وحثى به في وجهي مستندا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك متذللون تحت هجوم السراب هذا الحديث نص أكثر أهل العلم على أنه لا يؤخذ بظاهره وهذا فائدة الجماعة أن الإنسان يعني يقرأ شروح أهل العلم على الأحاديث ويرى عملهم به أهل العلم نص أكثرهم على أنه لا يؤخذ بظاهره وإنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المتذللون الذين يريدون من جراء مدحهم أن يحصلوا منكم على أموال يحصلوا منكم على دنيا يكذبون عليكم وعليكم ويرفعونكم فوق منزلتكم لكن لو جاء واحد للشباب مثلا متكني برا. قال والله جزاك الله خير يا شيخ والله استفدنا من الكلام مثلا هل أخلص راب الله وبدأ أحذب بوجهه لا ما هو هذا ثم أقول أطبق السنة هل تتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا أقول لك حتى عيالك إذا جاءك ولد جاب شهادته ولجاك قال بابا بشر حفظت القرآن مثلا وهو عمره مثلا عشر سنين، ولا قال حفظت تم جزاء. لو تقول بطل والله هنك شاطر، يا الله هنك ذكي على طول تراب في وجهك لا ليس هذا الظاهرة إنه ظاهر الحديث كما ذكرت احتف وجوم الترابعة لا تعطون الشيء، لا تعطونه شيئا على مدحه لكن مأمور المسلم بالثناء على إخوانه واشتيعهم يقول أنا درست في أحد الدول الأوروبية أعرف أن الرجل أسلم شهد الشهادة في بيتي وتوضأ وصلى معنا في البيت سبب هدايتها أنه يعمل في محل مسلم ومره اشترى المسلم لنفسه نوع من الشوكولاتة يقول فاشترى واحدة للنصراني من باب المجاملة وحاسب اختغرب النصراني وسأله فقال المسلم نحن تربينا منذ الصغر على الدين ومنه أن نكرم الآقلين ونحسن إليهم فتأثر هذا الرجل ودخل في الإسلام بسبب ذلك الله هذا يعني زال الله خير من يعني مما يشهد، والأخي يقول أنا درست هناك وأثنى في في بيتي، يعني نقص تشهدين، ذلك الله خير وهذا جائزة جديدة تدل على حسن التعامل معهم والترابط، ما حكم مصافحات القطار عموما جائزة يا أخي، ما ما يحتر إلى سؤال مصافحتهم زيارتهم إذا مريض كل هذا عليه تدل مؤاكلتهم لما ذاع النبي صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي دعا خياط إلى خبز شعير وإهالة سنة خوجو جلس أكل عنده جاع ما في بس في خاصة إذا غلب جانب الدعوة إذا غلب جانب الدعوة قل التعامل مع الحيوانات ذكر الشيخ خالد المصلح وفضل الله في محاضرة له عن العلامة ابن تيمير رحمه الله أن الشيخ كان يخرج لباقي الطعام من لحم ونحوه وكان هناك قطة تأتي إلى هذا المكان في الوقت الذي يخرج فيه الشيخ وفي مرة خرج الشيخ ولم يكن معه شيء. تخرج من باب آخر حتى لا تشاهده الله هذا من أدبه يعني عادة بعد الغداء يأخذ بقايا الطعام ويطلع حتى في مكان للقطط. يوم من الأيام ما في أكل أما مثلا الصايمين والذي أي ظرف فاستحي يطلع من المكان لأن القطط تعوده على مثل هذا فطلع من باب آخر سلام الله خير يقول ما رأيه فضيلتكم في الأستاذ عمر خالد وفي برنامج الفنان الحياة هو يدعو إلى اتحاد الأمة وإن شاء الله خير رجل مؤفق أتى الله يوفق نواياه له جهود جيدة مع تحيّة.